الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين البرهان الخامس لصاحب الكفاية أعودوا طبعا أسرعوا في قراءتي لأنكم مطلعين سمعتم مني تقريب صاحب الكفاية أسرع بسرعة حتى أصل إلى إشكالات الواردة على صاحب الكفاية البرهان الخامس لاستحالة تعلق الوجود بالمقدمة المنصرة ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من انه لو اتى بذات المقدمة توضأ فقط بعد ما نسلي فهل يسقط الأمر الغيزي قبل اتيانه بالمقدمة أو لا يسقط فإن قيل بعدم السقوط فبقاء الامر الغيري على حاله فهو طلب للحاصل من رأوه يقول له تبضأ هذا الامر الغيري يقول تبضأ من رأوه يقول تبضأ هذا طلب للحاصل وليس هناك شيء يحرك الـ الـ وليس هناك شيء يحرك الامر الغيري المكلف نحوه اذ لم يبق شيء يتحرك العبد اليه غير بالمقدمه وان قيل بالسقوط ان قيل أن الامر غير سقط فسقوط الامر لا يكون الا بالامتثال او العصيان او ارتفاع الموضوع او بحصول الغرض بفرد لا يعطل انبساط الامر اليه لخروجه عن القدره التكوينيه او لحرمته أما فرض العصيان فواضح البطلان فإنه في طريق الامتثال هذا المسكين تغضى هذا في طريق الامتثال كيف نفترض أنه عصى للعصيان ولو مات الآن هم لم يكن عصي وأما ارتفاع الموضوع فهو أيضا باطل إذ لا يزال الموضوع إذ لا يزال لم يأتبد المقدمة وقد كان الموضوع الوجوب النفسي للصلاة وهذا الموضوع لا زال موجودا وأما عدم عدم إن كان انصاف الأمر عليه فأيضا غير صحيحا إذ لا هو أمر غير مقدور، ولا هو فرد محرم فالمتعين هو الامتثال رغم عدم الايصال وهو المطلوب اذا امتثار المقدمة من دون الصال ممكن فكيف تقولون انه المقدمة الموصلة المقدمة الموصلة هي الواجبة والجواب هنا وصلت النوبة الى اجوبة استادنا رحمه الله استادنا له عدة اجوبة له جواب نقضي يقول هذا جواب نقضي على صاحب الكفاية لأن صاحب الكفاية في موارد أخرى التي هي شبيهة بما نحن فيه ذكر ما يرد عليه نفس الإشكال لو تم الإشكال ثم جواب نقضي آخر على مباني صاحب الكفاية يقول دعنا عن مباني صاحب الكفاية هذا الجواب النقضي وارد في ذاته بغض النظر عن المباني الخاص لصاحب الكفاية ثم الجواب الحل يقول هذا الجواب الحل يحل أصلاً الإشخال ويحل ال الجواب النقدي الاخير الذي هو قام وما مخصوص بمباني صاحب الكفايه هذا هذا هذه امور ثلاثه يبينها الاستاذنا الجواب اننا نختار عدم سقوط الامر الغير بالإتيان بالمقدمة نقول لم يسقط الأمر غير رغم أن يتوضع وأما قولكم يلزم من ذلك طلب الحاصل لأن الوضوء قد حصل ولم يبقى شيء يتحرك العاب نحوه غير ذي المقدمه فنحن نورد عليه نقضا خاصا بالإحاضة ما أفاد صاحب الكفاية نأخذ هذا النقد من إفادات نفس صاحب الكفاية في الكفاية فقد يكون تلك الإفادات إحنا ما نقبل خب. لكن باللحظة نفس إفادة صاحب الكفاية ننقض عليه فنحن نورد عليه نقضا خاصا باللحظة ما أفاده صاحب الكفاية في مثل بحث الاجزاء مثلا في بحث في الإجزاء ذكر صاحب الكفاية مطلبا بحيث هذا الان يعتبر نقطا عليه قال في بحث الاججاء وكذلك في بحث التعبد والتوصل يام كرر نفس المطلب قال في بحث الاججاء ذكر صاحب الكفاية في بحث تبديل الامتثال قال احيانا يمكن تبديل الامتثال كيف؟ قال انه يمكن بقاء الامر حتى بعد الامتثال الامر يبقى رغم انه امتثل كيف يكون هذا؟ يقول اذا كان الواجب مقدمة اعداديه لغرض اقصى لم يستوفى ان كان الواجب مقدمة اعداديه لغرض اقصى لم يستوفى يبقى يمكن تبديل الامتثال لا في بحث لا في مساله المقدمه وقال في الواجبات النفسية قال مثلا لو أمره المولى مثلاً بمائن المولى قال لعبي ايتني بما هذا واجب نفسي مو واجب غيري فاتى له بمائن جاب لماي خو المولى الأعمير يأخذ ويشرب المولى امتثل امتثل الامر النفسي اصلا دعنا عن الامر الغير. امتثل الامر النفسي لكن المولا تماطل في شربه يقول رحمه الله بإمكان العبد أن يبدل الماء ما دام بعد الغرض ما حاصل يمكنه أن يرجل الماء بماء آخر خب هنا نقول لصاحب الكفاية إذن أمكن تبديل الامتثال الآن أنت في رأيك الآن أمكن تبديل الامتثال فليكن معنا نحن في من هذا الرغم رغم أنه توضع امتثل قل أنه يمكن تبديل الامتثال بعد الغرب فما حاصل كما أنه في الماء قلت قبل أن يشرب الغرب ما حاصل خب هنا هم الغرار ما حصل لأنه بعد ما نصلي فيمكن تبديه الامتسال فلماذا لا يمكن أن يكون الأمر بالوضوء لا زال موجودا أنت تقول أنه إذا ما موجود فهذا ما بتحريك بعد لا إنسان ما بتحريك فالأمر يجب أن يكون موجودا ولا معنى له وايضا نفس المطلب نأخذه من مكان آخر من الكفاية نفس المطلب يعني نفس هذا النقد نكرره لأنه ورد في مورد آخر من الكفاية ورد أنه في باب التعبد والتوسل قال ان الامر التعبدي تعلق بذات الفعل يقول الامر التعبدي كالامر التوصلي متعلق بذات الفعض لاستخال تتعلقه بقصد القربة حسب الابخات اللي تبحث هناك وبعضهم يشكلونه يقولون الامر بقصد القربة ما ممكن خب اذا ما ممكن فلماذا ما يمتثل ببداية العمل؟ تقول ما ممكن لماذا لا يمتثل بدايه العمل؟ يقول يمتثل الامر التعبدي كالامر التوصلي ما عقد وقصد القربه في يتعلق الامر المستحي ولا ويمتثل لو صلى بلا قص القربة امتثل امتثل الامر بالصلاة لكن رغم امتثال الانزاء ما حصل ليش ما حصل لان الغرض لان الغرض ما حصل غرض المولى هو ان تتعبت هذا الغرض ما حصل ما كان يمكنه ان يأمر به لكن هذا هو هذا هو الغرض الأقصى للمولة ما حاصل إذا ما حاصل الأمر يبقى خب إذا شيء هناك في ما نحن في فليكن وكذا هذا حينما ترى حصل الامتثال انتتال الأمر حصل الامتثال انتتال ال انتتال الأمر الغيبي حصل أنت تصورت هذا في الأمر النفسي فلم لا تتصور هنا الأمر النفسي الأمر الغيري انتثاله حصل لكنه لم يسقط الأمر الغيري لماذا لا تقول هنا بهذا الشكل هذا هو النقض الذي نأخذه من بعض مباني النفس صاحب بالكفاية أما النقض الآخر والذي هو نقض معقول وما مرتبط بمباني صاحب الكفاية في هالموارد في هالمثالين الذي مثلنا لو أن صاحب الكفاية رفع يده عن تلك المباني الخاصه بي به لا النقد يطفي لكن هناك نقض آخر عام على العموم في واقع الأمر هذا النقض وارد وهو النقض نقض بالواجب الظمني في الصلاة قرأت جزءا من الصلاة قرأت التكبير أو قل ركعه ركعتين بس بعدني ما مخلص الأمر الظمني هل سقط أو ما سقط نطرح هذا السؤال إن قلت سقط إن قلت ما سقط خل نورد نفسه هذا الإشكاة نقول كيف ما سقط لقد وأن... امتثله وإن, س... وإن قلت ما سقط خب نقول كيف ما سقط مع أنه امتثله وإن قلت سقط قلنا ليس من المعقول أن يسقط الأمر الظنين إلا لدى سقوط كامل الأمر. الأمر الذي يتبع الكامل ما لم يكمل من المستحيل أن يسقط. هل واجب ضمني لا يسقط إلا في ضمن سقوط الواجب النفسي الكلي أمثاله؟ فالأمر ضمني للتقدير مثلا باطن ما لم ينهي الصلاة هذا هو النقص الأساسي والذي لا علاقة له ببعض متبنيات صحب الكفاية عليك. بشكل عام هذا النقص يا أما الجواب الحل الصحيح يقول لو وضحنا الجواب الحل الصحيح هذا النقض القامهم يتم الجواب عليه الجواب الحل الصحيح يخل هذا النقضهم يتم الجواب عليه فنحن نقول بذلك الجواب الحل ثم يقول رحمه الله ان هذا الجواب الحلي ايضا نتدرج في بيانه فاولا نذكر لكم جوابا حليا بدائيا بحيث لو دققنا فيه لم يصمد امام الاشكال فذاك يبطل ثم نبين الجواب الحلي والذي به ينحل أصل الإشكال وبه ينحل أنه خب هذا الكلام في حتى في الواجب النفسي هكذا يكون ورغم أنه بمعنى المعاني الامتطال حاصل مع ذلك لا يسقط الأمر فالأمر الغيدان ليكون كذلك هذا أمر لكي نبني على التدرج أظن أنه فعلا هذا المقدار من البيان كافي والجواب الحلي بكلتا درجتيه درجتي نؤجله إلى مسائل سبت إن شاء الله